hey juju Dilgani ke dilgol mumkin dilgani لا جقطع وتعبنا لا لا خبر يوصل عنا لا خبر يوصل عنا لا لا خبر يوصل عنا خبر يوصل عنا لا عنا أكتع الربع الخالي أكتع الربع الخالي يا شجرة الزيتون يمتعي جنغالي شب ناس يحبون محاجن بالحالي يا شجرة الزيت يمتعي جنغالي يا سحر حبنا حديث حال ما ترعى الهموم يا مغني ما ترعى الهموم يمكن لم سافر وباتريري، لم حتى بتعيد لا مبتاعيت حتى بتاعيت، حتى حتى بتاعيت، شتري. قلت له يا وريد شتري قل لي البحر عالي قال لي البحر عالي يا شجرة الزيتون يمتعي جدال جب ناسي ببضل وحدوث الحالي kit zayt yim tay mahad Y jingle, jingle, jingle, jingle,